يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذل المكذبين الذين هم في خوضي العبور يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي قمت بها تكذبون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 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَ نَلالِغٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّنَا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ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 وَإِيَّا رُوَكِ السَّمَّى مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطِينَ يَقُولُ سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ